بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم ومبارك على سيننا رسول الله وبعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما قولكم العبادات نوعان نوعا تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميت ونوعا لا تدخله فلا يصل ثوابه فهذا هو نفس المذهب والدعوة فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأي كتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه؟ وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله وسقط عنهم المأثم وشريع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك وحكم له بالأجر بفعل نائبه وقد قال أبو حنيفة يحرم الرفقة عن المغم عليه فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما وكذلك اسلام الساب والمالك على القول المنظور فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم فكيف يليق بها أن تحجر على العبد أهل ينفع والديه ورحمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم وكيف يتحجر العبد واسعا أو يحجر على من لم يحجر عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف من ما شاء إلى من شاء من المسلمين والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والعتكاف وهو اسلام المهدى إليه وتبرع المهد وإحسان وعدم حجر الشارع إليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق وقد تواطعت رؤية المؤمنين وتوترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليه من قراءة وصلاة وصدقة وحج غيره ولو ذكرنا ما حكى لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عما قبلنا من ذلك لطال جدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين وهذا كما يعتبر تواطؤ رواياتهم عما شاهدوه فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت فصل وأما رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله من مات عليه صيام صام عنه وليه بتلك الوجوه التي ذكار تموها فنحن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه وأما الباطل منها فيكين بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصليح الذي لا تغمز قناته ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعال والقبول وليس بعده الخيارة بل الخيارة كل الخيارة في التسليم له والقول به ولو خلفه من بين المشرق والمغرب فأما قولكم أرده بقول مالك في مواطئه لا يصوم أحد على أحد فمنازعوكم يقولون بل نرد قول مالك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي الفريقين أحق بالصواب وأحسن رد وأما قوله وهو أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه فمالك رحمه الله لم يحكي إجمع الأمة من شرق الأرض وغربها وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه ولم يبلغوا خلاف بينهم وعدم اطلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العسمة في قولهم دون الأمة ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها بل قال الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله وإن مالك وأهل المدينة قد قالوا لا يصوم أحد عن أحد فقد روى الحكة بن عطيبة وسلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن من عباس أنه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر يصام عنه وهذا مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث وهو قول أبي عبيد وهو قول أبي عبيد وقال به أبو ثور يصام عنه النذر وغيره وقال الحسن بن صالح في النذر يصوم عنه وليه فصل وأما قولكم ابن عباس هو روا حديث الصوم على الميت وقد قال لا يصوم أحد عن أحد فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتب خلاف ما رواه وهذا لا يخدح في روايته فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة واجز أن يكون نسي الحديث أو تأوله أو اعتقد له معارضا راجحا في ظنه أو لغير ذلك من الأسباب على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحد وأفتى في النذر أنه يصام عنه وليس هذا بمخالف لروايته بل حمل الحديث على النذر ثم إن حديث من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه هو ثابت من رواية عائشة فهب أن من عباس خالفه فكان ماذا فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد روايتها بقوله وأيضا فإن ابن عباس قد اختلف عنه في ذلك وعنه روايتان فليس إسقاط الحديث لجواية المخالفة له عنه أولى من اسقاطها بالجواية الأخرى وبالحديث فصل وأما قولكم إنه حديث اختلف في إسناده فكلام مجازف لا يقبل قوله فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحباء الصحيح ولم يختلف في إسناده قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ماتوا عليه صيام صامعا هو وليه وصححه الإمام أحمد وذهب إليه وعلق الشافعي القول به على صحته فقال وقد روحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم على الميد شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه وقد ثبت بلا شك فهو مذهب الشافعي كذلك قال غير واحد من أئمة أصحابه قال بهاقيو بعد حكايته هذا اللفظ عن الشافعي قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكلمة عن ابن عباس وفي رواية أكثرهم أن أبرأة سألت فاشبه أن يكون غير قصة أم سعد وفي رواية بعضهم صومي عن أمك وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله قولكم إنه معارض بنص القرآن وهو قوله هو ليس للإنسان إلا ما سعى إساءة أدب في اللفظ وخطأون عظيم في المعنى وقد أعاد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن تعرض سنته لنصوص القرآن بل تعضيدها وتؤيدها ولله بيصنع التعصب ونصر التقليد وقد تقدمنا الكلام على الآية ما فيه كفاية وبينا أنها لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجه وإنما يظن التعارض من سوء الفهم وهذه طريقة وخيمة ذميمة ويرد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن فإنها مشتقة منه ومأخوذة عن من جاء به وهي بيان له لا أنها مناقضة له قولكم إنه معارض بما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه كل يوم مد من حنطة فخطأ قبيح فإن النسائي رواه هكذا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، عن من عباس قال لا يصلي أحد uno على أحد ولا يصم أحد Lamawada أحد ولكن يطعم عنه كان كل يوم دون في حند هكذا رواه قول ابن عباس لا قول رسول اللهặ váriasnik الله فكيف يعرز قول الرسول الله ، الله بقول ابن عباس ثم يقدم عليه مع ثبوت الغلاف عن ابن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام قط وكيف يقوله وقد ثابت عنه في الصحيح أنه قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه وكيف يقوله وقد قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه أن امرأة قالت إن أمي ماتت عليها صوم شاهد قال صومي عن أمك وأما قبلكم إنه معارض بحديث ابن عمر من مات عليه صوم رمضان يطعم عنه فمن هذا النمط فإنه حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البهقي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ماتع عليه صوم رمضان يطعم عنه لا يصح ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله وأما قولكم إنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة فإن أحدا لا يفعلها عن أحد فلعمر الله إنه لا قياس جلي البطلان والفساد لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلى ولا عمر الله إن الفرق بينهما أوضحوا من أن يخفى. وهل في ونتق창 أفضل من قياس انتفاع المرء المسلم بعد موته بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته فصل وأما كلام الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أن نذر أم سعد كان صوما فقد أجاب عنه أنصر الناس له وهو البيهقي ونحن نذكر كلامه بلفظه قال في كتاب المعرفة بعد أن حكى كلامه قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواة سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكلمة عن ابن عباس وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشباه أن يكون غير قصة أم سعد وفي رواية بعضهم صوم عن أمك قال ويشهد له بالصحة رواية عبد, رواية عبد الله ابن عطائن المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلامي عن أبيه قال كنت عند نبي صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت بولدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك وراجعت إليك في الميراث قالت فإنها ماتت وعليه الصوم شهر قال صومي عن أمك قالت وإنها ماتت ولم تحج قال فحجي عن أمك رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن عبد الله بن عطاء انتهى قلت وقد روا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمة عن مسلم البطيين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صيام شهر أفأخضيه عنها قال فدهن الله أحق أن يقضى ورواه ابن أبي خيثمة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن الأعمة فذكره ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد حدثنا عبثر عن الأعمش فذاكره، فهذا غير حديث أم سعد إسناد ومتنى، فإن قصة أم سعد روها مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أمي ماتت عليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها، وهكذا أخرجه في الصحيحين، فهم أن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسمى فهل يكون هذا علة في حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن على أن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما مع أن قد ينذر هذا وهذا وهذا يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة وإلا لقال له ما هو النذر فإن النذر إذا قسم إلى قسمين نذر يقبل القضاء عن الميت ونذر لا يقبله لم يكن بد من الاستفصال فصل ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت لأن لا يتوهم أن في المسألة إجماعا بخلافه خلعت الله بن عباس يصام عنه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان وهذا مذهب الإمام أحمد وقال أبو ثور يصام عنه النذر والفرض وكذلك قال داود بن علي وأصحابه يصام عنه نذرا كان أو فرضا وقال الأوزعي يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه هذا قول زفيان الثوني في إحدى روايتين عنه وقال أبو عبيد القاسم بن سلام يصام عنه النذر ويطعم عنه في الفرض وقال الحسن إذا كان عليه صيام شهر فصام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز فصل وأما قبلكم إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقات دون أفعال المناسك فدعوا مجرد بلا برهان والسنة تردها فإنه صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك وقال للمرأة حج عن أمك فأخبر أن الحج نفسه عد الميت ولم يقل إن الإنفاق هو الذي يقع عنه وكذلك قال الذي سمعه يلبي عن شبرمة حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. ولما سألت عن الطفل الذي معها فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ولم يقل إنما له ثواب الإنفاق بل أخبر أن له حج مع أنه لم يفعل شيئا بل وليه ينوب عنه في أفعال المناسك ثم إن النائب عن الميت قد لا ينفق شيئا في حجته غير نفقة مقامه فما الذي يجعل ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو لم ينفقها على الحج بل تلك نفقة ألقام أم سافر؟ فهذا القول تغده السنة والقياس والله أعلم فصل فإن قيل فهل تشتريطون في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يكفي في وصوله مجرد نية العامل أن يهديه إلى الغير قيل السنة لم تشتريط التلفظ بالإهداء في حديث واحد بل أطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدق ولم يقل لفعل ذلك قل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله فإن ذكره جازا وإن ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل إليه ولا يحتاج أن يقول اللهم إني صائم غدا عن فلان بن فلان ولهذا والله أعلم اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثبابه الغير لم يصر للغير بمجرد النية كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية ومما يوضح ذلك؟ أنه لو بنى مكانا بنية أن يجعله مسجدا أو مدرسة أو سقاية ونحو ذلك صار وقفا بفعله معنية ولم يحتج إلى تلفظ وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطت عنه الزكاة أي لم يتلفظ بها وكذلك لو أدى عن غيره دينا حيا كان أميتا سقط من ذمته وإن لم يقل هذا عن فلان فإن قيل فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن يقول اللهم إن كنت قبلت هذا العمل وَأَثَبْتَنِ عليه فَاجْعَلْ ثوابه لفلان أَمْ لا؟ قيل لا يتعين ذلك لفظا ولا قصدا بل لها فائلة في هذا الشرط فإن الله سبحانه إنما يفعل هذا سواء شرطه أو لم يشرط فلو كان سبحانه يفعل غير هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة وأما قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فجعل ثوابه لفلان فهو بناء على أن الثواب يقع للعامل ثم ينتقل منه إلى من أهدى له وليس كذلك بل إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولا عن المعمول له كما لو أعتق عبده عن غيره لنقول إن الولاء يقع للمعتق ثم ينتقل عنه إلى المعتقي عنه فهكذا هذا والله الموافق فإن قيل فما الأفضل أن يهدى إلى الميت قيل الأفضل ما كان أنفع في نفسه فالعتق عنه الصدقة أفضل من الصيام عنه وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من أطعام الطعام عند الحاجة وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع فهو, موضع في, موضعه فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنهم كالصلاة على جنازته والوقوف للدعاء على قبره وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة هرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان الثواب الخراءة يصل لا أرشدهم إليه ولا كانوا يفعلونه فالجواب أن مورد هذا السؤال ان كان معتلفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه العمال والهذا إلا تفريق بين المتماثلات وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماعي والقواعد الشارع وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموت ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم ثم قالوا لهذا القائل لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب هذا الصوم لفلان اللي عجزت فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإصال ثوابها إلى أمواتهم فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القضاءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يمتدئهم بذلك بأخرج ذلك منهما مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن مجيته فأذن له وهذا سأله عن الصيام فأذن له وهذا سأله عن الصدقة في له ولم يمنعهم مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية الوامساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر والقائل إن أحد من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا عم له به فإن هذه على العلن ما لم يعلم فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ما ليكفي الطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أو صله الله إليه فما الذي خص من هذا الثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر العصار والأمصار من غير نكن من العلماء فإن فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورأه بدع لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العمل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكل هدى وعلم فإنما له أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه أهداؤه ليه أو لم يهده والله أعلم فصل وأما المسألة السابعة عشر وهي هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة وإذا كانت محدثة مخلوقة وهي من أمر الله فكيف يكون أمر الله محدثا مخلوقة وقد أقبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا وما حقيقة هذه الإضافة فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة أرثي مسألة زل فيها عالم وضل فيها طوائف من بني آدم وهذا الله اتبع رسوله في هذا الحق المبين والصواب المستبين فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يعلمون بالاضطرار من دينهم أن العالم حالث وأن معاد الأبنان واقع وأن الله وحده الخالق وأن كل ما سواه مخلوق لا وقد انطوع عصف الصحابة والتابعين وهم القرون المفضلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في في الكتاب والسنة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج على ذلك بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق وبأن الله تعالى أضاف إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون وقالوا لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة وسئل عن ذلك حافظ أصبحان أبو عبد الله بن منده فقال أما بعد فإن سائل سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام أنفس الخلق وأبدانهم وذكر أن أقواما تكلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوقة وخص بعضهم منها أرواح القدس وأنها من ذات الله قال وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدمهم وأبين ما يخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر وأوضح به خطأ المتكلم في الروح بغير علم وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه فنقول وبالله التوفيق إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس فقال بعضهم الأرواح كلها مخلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقها وقال بعضهم الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الغلق واحتجت بقول الله تعالى قل الروح من أمر ربي وقال بعضهم الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمه ثم ألقى عليه من نوره ثم ذكر الخلافة في الأرواح هل تموت أم لا وهل تعذب مع الأجساد في البرزخ وفي مستقرها بعد الموت وهل هي النفس أو غيرها؟ وقال محمد بن صر المروزي في كتابه تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم ما تأولت النصارة في روح وما تأوله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله فصار في ذات المؤمن فعبد صنف من النصارة عيسى ومريم جميعا لأن عيسى عندهم روح من الله صار في مريم فهو غير مخلوق عندهم وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض إن روح آدم مثل ذلك أنه غير مخلوق وتأولوا قوله تعالى ونفخت فيه من روحه، وقوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فزعموا أن روح آدم ليس بمخلوق كما تأول من قال إن النور من الرب غير مخلوق، وقالوا ثم صار بعد آدم في الوصي بعده، ثم هو في كل نبي ووصي إلى أن صار في علي، ثم في الحسن والحسين، ثم في كل وصي وإمام، فبه يعلم الإمام كل شيء ولا يحتاج أن يتعلم من أحد، ولا خلف بين المسلمين أن الأرواح التي في بني في آدم ومنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما إضاف إليه سائر خلقه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال الشيخ الإسلام المتعمية روح الآدمي مخلوقة مبتدعة باتفاق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجمع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقظ لما, لما تكلم على الروح قال النسم الأرواح قال وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارئ النسمة أي خالق الروح وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك الله سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة هي او غير مخلوقة، قال وهذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة، وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكافر العلماء والمشايخ، ورد على من يسعم أنها غير مخلوقة، وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندى في ذلك كتابا كبيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، وشيخ أبو سعيد الخراز، وأبو يعقوب النهر جوري، والقاضي أبو يعلى، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم فكيف بروح غيره كما ذكره الإبام أحمد في كتبه في محبسه في الرد على الزنادقة والجهمية ثم إن الجهمية دعا أمره فقال أنا أجد آية في كتاب الله مما يدل على أن القرآن مخلوق قبل الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وعيسى مخلوق قلنا له إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن إن عيسى تجري عليه الفاظ لا تجري على القرآن لأن نسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى هو بكن وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن فكن من الله قول وليس كن مخلوقا وكذبت النصار والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قال روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله وكلمته فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة وإنما الكلمة قول الله وقوله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره وتفسير روح الله إنما بعناها بكلمة الله خلقها كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح وقد أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مغيمة وهو عبده ورسوله ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله وسنذكر إن شاء الله أخسام المضاف إلى الله وأن يكون المضاف صفة له قديمة وأن يكون مخلوقة وما ضابط ذلك فصل والذي يدل على خلقها وجهه أحدها قول الله تعالى الله خالق كل شيء فهذا لفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفاته فإنها داخلة فإنها داخلة في مسمى اسمه فالله سبحانه هو الإله الموصوف بالصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه ليس داخلا في الأشياء المغلوقة كما لم تدخل ذاته فيها فوسبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي مصنوع من مصنعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس الوجه الثاني قوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح الثالث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون الرابع قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم وهذا الاخبار إما أن يتناول ارواحا هو ارسادنا كما يقوله الجمهور واما أن يكون واقعا على الارواح قبل خلق الاجساد كما يقوله من يزعم ذلك وعلى التقديرين فهو صحيح صريح وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الارواح الخامس النصوص الداله على انه سبحانه ربنا ورب ابائنا الأولين ورب كل شيء وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا فالأرواح مربوبة له مملوقة كما أن الأجسام كذلك وكل مربوب مملوك فهو مخلوق السادس اول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه أحدها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والأرواح من جملة العالم فهو ربها الثاني قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالأرواح عابدة له مستعينة به ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبولة مستعانا بها الثالث أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها تسأله أن يهديها صراطه المستقيم الرابع أنها منعم عليها مرحومة ومغضوب عليها وضالة شقية وهذا شأن المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق الوجه السابع النصوص الدهلة على أن الإنسان عبد بجملته وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع كما أنها تبع لها في الأحكام وهي التي تحركه وتستعمله فهو تبع لها في العبودية الوجه الثامن قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة فلو كانت روحه قديمة تنر لكان الإنسان لم ينزل شيئا مذكورة فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بروحي لا بالجسم إنسان الوجه التاسع النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن شيء غيره كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقها في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الباء وكتب في ذكر كل شيء فلم يكن مع الله أرواح ولا نفوس قديمة يساوي وجودها وجوده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هو الأول وحده لا يشاركه غيره في أوليته بوجه من الوجوه الوجه العاشر النصوص الدالة على خلق الملائكة وهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه فإذا كان الملك الذي يحدث الروح في جسد ابن ادم بنفخته مخلوقه فكيف تكون الروح الحديثه بنفخه قديمه وهؤلاء الغالطون يظنون ان الملك يرسل الى الجنين بروح قديمه ازليه ينفخها فيه كما يرسل الرسول بثوب الانسان كما يرسل الرسول بثوب الى الانسان ليلبسه اياه كما يرسل الرسول بثوب الى الانسان يلبسه اياه وهذا ضلال وخطا وانما كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه إياه وهذا ضلل وخطأ وإنما يرسل الله سبحانه إليه الملك فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة فتكون النفخة هي ساب حصول الروح وحدوثها له كما كان الوطء والإنزال ساب تكوين جسمه والغذاء ساب نموه فمادة الروح من نفخة الملك ومادة الجسم من صب الماء في الراهم فهذه مادة سماوية وهذه مادة أرضية فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب الملائكة ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة تناسب الأرواح السفلية فالملك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه الوجه الحادي عشر حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها أتلف وما تنكر منها اختلف والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقها وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو غريرة وعائشته من المؤمنين وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أسعود وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عباسا الوجه الثاني عشر أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال وهذا شأن المخلوق المعدث المربوب قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون والأنفس هنا هي الأرواح قطعة وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتالة الأنصاري عن أبيه قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفن ذات ليلة فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا فقال إني أخاف أن تناموا فمن يوقضنا للصلاة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله قال فعرص بالقوم فاستجعوا واستند بلال إلى رحلته فغلبت عيناه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطر حاج والشمس فقال يا بلال أينما قلت لنا فقال والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها وفي منامها وهي التي يتوفاها ملك الموت، وهي التي تتوفاها رسل الله سبحانه، وهي التي يجلس ملك عند رأس صاحبها، ويخرجها من بدنه كرها، ويكفنها بكفن من الجنة أو النار، ويصعد بها إلى السماء فتصلي عليها الملائكة أو تلعانها، وتوقف بين يدي ربها فيغضي فيها أمره، ثم تعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه، فتسأل وتمتحن وتعاقب وتنعم، وهي التي تجعل في أجواف الطير الخضر تاكل وتشرب من الجنة، وهي التي تعرض على النار قدوا وعشية وهي التي تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي وهي الأمارة بالسوء وهي اللوهمة وهي المطمئنة إلى ربها وأمره وذكره وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقى وتعبس وترسل وتصح وتسقم وتلذ وتعلم وتخاف وتحزن وماذا كإلا سمات مخلوق مبدع وصفات منجأ مخترع وأحكاهم مربوب مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفاطله وبارئه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وهو تعالى بارئ نفوسك ما هو بارئ الأجساد قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير قيل من قبل أن برأ المصيبة وقيل من قبل أن برأ الأرض وقيل من قبل أن نبرأ الأنفس وهو أولى لأنه أقرب مذكور إلى الضمير ولو قيل يرجع إلى الثلاثة أي من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه وكيف تكون قديمة المستغرية عن خالق المعجث المبدع لها وشواهد الفقر والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة وأن وجود ذواتها وصفاتها وأفعالها من ربها وفاطرها ليس لها من نفسها إلا العدم فهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا تستطيع أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاها ولا تتقي من الشجر إلا ما وقاها ولا تهتذي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداء ولا تصلح إلا بتوفيقه إلاها وإصلاحه إياها ولا تعلم إلا ما علمها ولا تتعدى ما ألهمها فهو الذي خلقها فسواها وألهمها فجورها وتقواها فأخبر سحانه أنه خالقها ومودعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوى خلافا لمن يقول إنها ليست مخلوقة ولمن يقول إنها وإن كانت مخلوقة فليس خالقا لأفعالها بل هي التي تخلق أفعالها وهما قولان لأهل الضلال والغاية ومعلوم أنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتها وكمالها وهذا من أبطال الباطل فإن فقرها إلي سبحانه في وجودها وكمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتها ليس معلنا بإلا فإنه أمر ذاتي لها كما إنها كما أن غنى ربها وفاطرها ومديعة من لوازم ذاته ليس معللا بعلا فهو الغني بالذات وهي الفقيرة إليه بالذات فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك كما لا يشاركه في قدمه وربوبيته وإلهيته وملكه التهم وكماله المقدس مشارك فشواهد الخلق والعدوث على الأرواح كشواهد على الأبدان قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو الأبدان فقط وهذا الغير التام لله وحده لا يشركه فيه غيره وقد أرشد الله سبحانه وعباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تمصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أي فلولا إن كنتم غير مبلوكين ومقهورين ومربوبين ومجهزين بأعمالكم تردون الأروح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع؟ أو لا تعلمون بذلك أنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزية بعملها؟ وكل ما تقدم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقاجها بعد الموت فهو دليل على أنها محجثة مخلوقة مربوبة متدبرة ليست بقديمة وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه لولا ضلال من المتصوفة أهل البدع ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله فأتي من سوء الفهم لا من النص تكلم في أنفسهم وأرواحهم بما دل على أنهم من أجهل الناس بها وكيف يمكن من له أدنى مسكة من عقل أن ينكر أمرا يشهد به عليه نفسه وصفاته وأفعاله وجوارعه وأعضاؤه بل تشهد به السماوات والأرض والخليقة فلله سبحانه في كل ما سواه آية بل آيات تدل على أنه مخلوق مربوب وأنه خالقه وربه وملكه ولو جهت ذلك فمعه شاهد عليه به فصل وأما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدول عن محكمه وهذا شأن كل ضال مبتدع فمحكم القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها وأما قوله تعالى قل الروح من أمر ربي فمعلوم قطعا أنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به وإنما المراد بالأمر هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منهم كثير كقوله تعالى أتى أمر الله أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن وكذلك قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم وكذلك قوله وما أمر الساعة إلا كلمه البصر وكذلك لفظ الخلق يستعمر بمعنى المخلوق كثيرا كقوله هذا خلق الله والرحمة يستعمر بمعنى المخلوق بالرحمة كقوله لجنة أنت رحمتي فليس في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي ما يدل على أنها قديمة غير مخلوقة بواجه ما وقد قال بعض الصلاة في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر وهذا بناء على أن المراد بالأرواح في الآية روح الإنسان وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أروح بني آدم أبل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم وقثمت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وهو من تكون على عسيم فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يجيأ فيه بشيء تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقمت فلما تجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا ومعلوم أنهم إنما سألوا عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح التي عند الله لا يعلمها الناس وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل المنى لغيرهم فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحصين بن محمد بن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم قالوا فمن تبع قالوا سفيلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما أشرف قومه فلم يتبعوه فقالوا إنه قد أضل زمان النبي يخرج وهو على ما تصفون من أمر هذا الرجل فأتوه فاسألوا عن ثلاث خصار نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي صادق وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب سألوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم فإن قال لكم هي من الله فقولوا له كيف يعذب الله في النار شيئا هو منه فسأل جبريل عنها فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يقول هو خلقا من خلق الله ليس هو الله ثم ذكر باقي الحديث قيل مثل هذا الإسناد لا يحتج به فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك وفيه أشياء منكرة وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند كلها يخالف سياق السدي وقد روها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ملئ من اليهود وأنا أمشي معه فسألوا عن الروح قال فسكت فظلنت أنه يحى إليه فنزلت ويسألونك عن الروح يعني اليهود قل الروح من أمر الرب وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وكذلك هي في قراءة عبد الله فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عز وجل رواه جارير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة وروا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أكلمة عن ابن عباس قال أتت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن الروح فلم يجيبهن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فهذا يدل على طعف حديث السدي وأن السؤال كان بمكة فإن هذا الحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود ولو كان قد تقدم السؤال والجواب مكة لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بادر إلى جوابهم بما تقدى من إعلام الله له وما أنزل عليه وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم للطلاب فإما أن تكون من قبل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت فيها ونحن نذكر ذلك، فقد ذكرنا رواية السنية عن أبي مالك عن ورواية داود بن أبي هند عن أكلمة عنه تخالفها، وفي رواة داود بن أبي هند هذه الضراب، فقال مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن زكري عنه، إن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بنصر المروزي حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن زكري عن داود عن أكلمة أعلم العباس قال، قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقال سألوه فقالوا سألوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح الأهية، وهذا يخالف الرواية الأخرى عنه، وحديثة من مسعود، وعلى بن عباس رواية ثالثة، قاله شايم حدثنا أبو بشر عن مجاهد، عن بن عباس قال، الروح أمر من أمر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصور من صور بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح، وهذا يدل على أنها غير الروح التي في ابن آدم وعنه رواية رابعة قال ابن مندة عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي قد نذر من القرآن بمنزلتك نقول كما قال الله ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي ثم ساق من طريق خصيف عن أكلمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر أربعة أشياء الرقيم والغسلين والروح وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وعنه رواية خامسة رواها جويبر عن الضحاك عنه أن اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح قال قال الله تعالى قل الروح من أمن ربي يعني خلقا من خلقي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما وصفتم ذلك حق صفته وما تديتم لصفتها وعنه رواية سالسة روى عبد الغني بن سعيد حدثا أموسى بن عبد الرحمن عن ابن الجريجين عن عطائن عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح وذلك أن قريشا اجتمعت فقال بعضهم لبعض والله ما كان محمد يكذب ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة فأرسلوا جماعتنا إلى اليهود فسألوهم عنه وكانوا مستبشرين به ويكثرون ذكرى ويدعونا نبوته ويرجونا نصرة موقينينا بأنه سيهاجر إليهم ويكونون له عنه. فقالت لهم اليهود سألوها عن ثلاث سألوها عن الروح وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح فأنذر الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يريد من خلق ربي عز وجل والروح في القرآن على عدة وجود أحدها الوحي كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وسمي الوحي روحا لما يعصر به من حياة القلوب والأرواح. الثاني. القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين. كما قال أولئك كاتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. الثالث جبريل. كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. وقالت تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهو روح القدس. قال تعالى قل نزله روح القدس. الرابع. الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها أمر من أمر الله وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وإنها الروح المذكورة في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الخامس المسيح ابن مريم قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقها إلى مريمه روح منه وأما الروح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة وقال ولا أقصوا من نفس لوهمة وقال إن النفس لأمارة بالسوء وقال أخرجوا أنفسكم وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال كل نفس ذائقة الموت وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة فصل وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله ونفخت فيه من روحي فينبغي أن يعلم أن المضافة إلى الله سبحانه نوعا صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسامع والبصر فهذه إضافة صفة إلى المنصوف بها فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة وكذلك وجهه ويده سبحانه والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صنعه لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف إلي عن غيره كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا لا وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد والخاصة تقتضي الاختيار والله يغلق ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وإضافة روح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس فإن قيل فما تقولون في قوله ونفخت فيه من روحي فأضف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كما في قوله خلقت بيدي ولهذا قرن بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك مضوحه وأسجاد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره ولو كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك وكان منزلة المسيح بل وسائر أولاده فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قالت أعلى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهو الذي سواه بيده، وهو الذي نفغ فيه من روحه، خيل هذا الموضع هو الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بخدم الروح، وتوقف فيها آخرون، ولم يفهموا مراد القرآن، فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف، كما بينا، وأما النفخ فقد قالت أعلى في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها فكان النفخ مضافا إلى الله أمرا وإذنى وإلى الرسول بشرة يبقى هنا أمرا أحدهما أن يقال فإذا كان النفخ حاصل في مريم من جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر فما وجه تسمية المسيح بروح الله وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصة المسيح؟ الثاني أن يقال فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده قيل لعمر الله إنهما سؤالان مهمين فأما الأول فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ فيه مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه واضافه إليه وهو روح خاص بين سائر الأرواع وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من الممين والكفار فإن الله سبحانه وكل بالرحيم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه فكان لمريم منزلة الأب لسير النوع فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك منزلة لقاح الذكر الأنثى من غير أن يكون هناك وطء وأما ما اختص به آدم فهو أنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم ولا كخلقة سائر النوع من أمن أم ولا كان الروح الذي نفق الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده ولو كان كذلك لم يكن لآدم فيه اختصاص وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه وإسجاد ملائكته له وتعليمه أسماء كل شيء فنفخه فيهم من روحه يستلزم نافقا ونفخا ومنفوخا منه فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله فمنها سرت النفخة في طينة آدم والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح هذا هو الذي ذل عليه النص وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم فهذا يحتاج إلى دليل والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيهم الروح أن اليد غير مخلوقة، والروح مخلوقة، والخلق فعل من أفعال الرب، وهما النفق فعل وفعل من أفعاله القائمة به، أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه، هذا مما يحتاج إلى تليل، وهذا بخلاف النفق في فارج مريم، فإنه مفعول من مفعولاته، وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره، فنفقه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادة روح آدم فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نبقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته